مقام الصباح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 والملك لي يا يما ظلموا الناس وازدون ظلم الملك يا يما ظلموا الناس وازدون ظلم الملك على اهلي ابعدوني عن وطني شردوني عن اهلي ابعدوني عن وطني شرد dia jadikan aku, dan Dia